بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبل وفيا بك فطهير والرجز فهلا تمنو تستكثر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد لا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتلت وقدر ثم ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الذي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَيَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إلا ذكران البشر اَلا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أدبر وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَا شَاءَ منكم أن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ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 Loku wa آهل